أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عِنْدَهُ تَلْقَى كَلَّا إِنَّ ها تركره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعه مطهره بايدي سافره كرام منبرره قتل الانسان ما اكفر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 كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا شببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا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 شان يغنيه وجوه يومئذ مسفره ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره